بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر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 لا يشركون وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه آية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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء فاختلط به لبَاتُ الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 119. ومنقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده؟ قل لله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأننت فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟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 وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِّعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَلْتُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ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 قد خسر الذين كذبوا برقا الله وما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّى أنك فإلينا مرّجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من جزق فجعلتم منه حراما وحلالا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 القائل درت في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين ألا إن أولياء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 أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبريات في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون اعتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون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 ولقد بوءنا بني إسرائيل مبؤ أصدقه ورزقناهم الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 فلولا كانت قرية آمَنَتْ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قَوْمَ يونس لم آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومستعناهم إلى حين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 لا سئلتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوثقكم وأمرت أن أكون من المؤمنين